وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَالًا لِلْنَاسِ وَأَمْنَوُوا وَاتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلَّى وَعَاهَدْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنْطَهِرَ بَيْتِهَا لِالطَّائِفِينَ أَنْطَهِرَ بَيْتِهَا لِالطَّائِفِينَ وَالْعَاقِفِينَ